ك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم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 يا بني إنها إنتكم إثقال حبة من خرد لفتكم في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 إن أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَوَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِعِيرِ الْعِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ